لا إله إلا هو فأنت تؤفكون كذلك يؤفكون الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض طررا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيَانَاتُ مِنَ الرَّبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ